بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. ولا يحب على طعام المسكين. فويل لل مصلين. فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. الذين هم على صلاتهم سامون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون